Say me high, Iba, Iba, Iba. The whole world is yours, yours, yours. The light is yours, yours, اللي لمينا احنا واحدنا بالوي تتعلمي يا عيني يا غاوي يا هلا يا هلا يا هلا بحر هالكبار وطلاتهم عمي يا النبي علي يا بدوي من اول أمدها. عمي يا النبي يا ما Absemia, tamantasawa, asawa. Underhat, underhat, Absemia. Beduiya, beduiya, beduiya, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alia, alia, alia, alia, alia, alia, alia, بنادي الله بنادي الله بنادي الله وبدوي بنتي يا بدوي وبدوي يا عمي يا بدوي الله الله قال بدع البراء يا بدوي يا رسول الله ابو ال ال بدوي يا ابو محمد كي نراي يا بدوي يا شيخ عمار البدوي يا موسى يا خالي البدوي Benedi, يا da, يا da, al-babil al-akhbar beneddi, Sheikh al-Arab, I ask you, and the messenger of the holy, Sheikh al-Arab, يا أرمب الشيخ العرب أنا عايش ما نفين سيد عالم البيت أنا راجي نظر عم بنادي الله يا رسول الله وباب بابي يا عم يا باب يا <تصفيق> هنا <الليلة تصفيق> يا ذا دم يا علي يا ذا دم علي, علي, علي الشيخ الهارب وانا اشكي في ويراقي من يا ولي الله لا قلت الله هي ولي الله ودارنا يا عمي يا جدي عم الحاج عبد السلام باه اللي ربنا يرحمه رحمه واسعه عامه بالمعاطي وخدمين عامه بالمعاطي اا صح الحاج احمد ابو هيك الحاج احمد الحاج صابر ابو حداد اولاده محمد ابو يوسف الحف. ان شاء الله فكره وربنا فينا شر بكره عصريه من العصر المغرب بكوسه عصريه من العصر لادان المغرب بالجوزة بالجوزة الشرعية والدعوة عشر تمنتاشر بكفر بتقفل شبيل تمنتاشر شيخ حسامة بعزة بتقفل تاني العيد محمود دعب تمنتاشر عشرة هم يدريد رب السميع اللي نورنا. عم الشيخ عبد الباقي وحوال حد محمد المجار. اللي حيو عم الشيخ عمر بالمعاطي المعاطي. حدي سعيدة لاجه بحمر هنا لاجه بالحب. نوى هو شيخ نوى. اللي النبي. See you, اتون اشيش ومشيخه اشيش ربنا صدره شرق البلد لفيه شرق البلد عمي يا بلما وعيبه يا ادور على دواء ادور على دواء بين العباد ملايين دين العباد ملي يا اللي انكوت بلا حب ما سميح يا محمود يا على جرحك ليه جلو قلبك, ليه جلو قلبك, ليه جلو قلبك ليه جلو شكرا بل المتوا بياه والله يبيبان الوع والله يبيبان الوع الوعد جواني الوعد جواني يبتك بلا ما يخاني رووح نصيب الموت لللم نظم من الزمن دي بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي رووح نصيبها يا بنت مالك وي قلبي قلب الولد توتي كل كي لكن كشف انواع يبال ما بين لكن كشف انواع ما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 سين الحسين يدرس له يا ربي يدرس له يا ربي وتمر في ربه اللي بايث في لمرى امراسل كريم تحول جوال وال حسين سيدنا وعم الحديد محمد إسماعيل اللي بيحيه عمه بالمعات وعم الشخطاء الغنيمي الأشيس وعينة بره عم الشخطاء الغنيمي سيدي فلاح عم الشيخ محمد شكري والله والله والله والله ان شاء الله خمح نتلاع عبوداني من عيد ودعو هل يا طبيب القلب هل يا طبيب القلب هل يا طبيب القلب عندك من دواء هل يا طبيب القلب عندك من دواء يشفي قسم سكينه في تصل الجوى هل يا طبيب القلب عندك من دواء Yes, yes, you come singing, singing, finu finu gawa. At top topibua, at top. I learn what I am. I'm the halilubina. I'm the halilubina. So so from the Hawa. The And the earth will be purified. And the heavens will be opened. And the gates of heaven will be opened. هل يا طبيب المشهيد الواجف عندك من دواء محمد طهر من الجرح يشتن سجينة عند مصعد سراوحي لكن في الغواء <تصفيق> أنت الطبيب وأنجن تعلم ما بي هذا العليم المنو وصلت من الهواء لدلّا بزرقنا Zorphie, ya Toby, the Bill, the other Zorphie. Zorphie, ya Toby, Toby, eh Toby, اشوف should have انا the يا and انا saw the reality. And I see it was all lies. And I'm not ashamed to admit this. And I'm not not not not not not not not Ah اه ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah يا بو مادو ميتي، ابو ادهن يا بيا بو سامي، ابو لذا يا بو مادو ميتي. هاي الحجر سخم الامارة. العريس سفيف تابي بيجنبي. عايش محمود. سفيف تابي بيجنبي. ما يهمني شل يا بو امارة يا بو امارة. هاي الزخمود. يا بو امارة يا بو امارة. تيهت بنيش الغلب قدام الطبيب جنبي قدام الطبيب جنبي يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق لنا مرام عندك اسم والنصيب يا عمدا يا عمدا يا عمدا يا عمدا يا عمر والحب بشرف الدنيا <مد navy> <متحدث> يا حب يا عمر والحب بشرف الدين والحب بشرف يا حب في القادر يا حب جدا الدين والحب يا احمد يا حب يا عمري والحب يا شيخ عمري يا حب يا ماما عاطي يا حب يا شيخ عمري والحب يا كل معاتي يا حب يا بشمهيتي يا بشمهيتي يا كريم الرحيم تلي الشمعة في اللي تضي نورين يليل عالم بيني يا بابا يا بابا نبيا بحار بابك بابك على الباب افتح لي يا باب أمدد علبك غلبات يا قل ما عجل البات يا محمد علبات يا حيثة علبات مسبيحة علبات أزكية علبات أم زكية علبات يا حق يا عبد العاطي يا جميع الضواطم يا حج عبد العاطي يبنى وشوف. وشوف. علمك علمك شوف. أبحمد أبحمد. أبحمد يا ابن ما عافك تعال حداه نشوف تعال حداه نشوف يا ابو عمار الزرع شوف هذا احمد هذا احمد يا بابا يا شوف فلوتهم حلايبها يا محمد يا محمد على المدروه اتعلمت الحب ولم خان حد وليه الحنان حد تعال يا مدروه هي حنان للروح انا للروح الروح الروح I'm the hero. I'm the hero. Ya Muhammad ya Muhammad, bi wallaha ya Muhammad, bi laurha ya Muhammad, bi wallaha ya Muhammad, bi laurha ya Muhammad, bi laurha ya Muhammad, bi laurha ya Muhammad, ya He is the light of the world. He is the light of the world. He is the light of the world. He is the light الحج شعبان الهوادي جابته مني والزهوير بين عبد مصطفى الهبك يا عبده يا عبده مش ده يا عبده يا ابن الشربا وعمك كله بنصير نسجد عينيك يا سيدي وقره وقره صاحب عم الحال امره انا من اتي واني وابن ابني اني في رح انا رحيقي يا مختيب هل انا ابراهيم الله صبرت من الله بل انا صابر وما صبر الا محمد الصبر الا, إلا الصبر الا الا انا عظيم. متى ابراهيم لديت ابراهيم هاشم ابراهيم قبل رشداه متى ابراهيم من قبل رشداه شيت يدع عينين حبيب هوجي يدع عينين حبيب يا بابا يا You're a witch, you're a witch, you're a witch, you're a witch, you're a witch, you're Ya ba ya ba ta aya, ta aya la higa zeya. Ya ba يا ba maghni tayya, nazariya dalaya. An ya ba ya ba aya, ta aya la higa zeya. An ya يا رياضة مكتوب مكتوب ده مكتوب مكتوب وعدي قدر مكتوب يالي دواك الزمن اصبر على المكتوب يا بياضة يا بياضة عمي يا بسميحة يا عمي يا بسميحة انظر يا ماما زكيه انظر يا ماما زكيه انظر يا ماما سحر انظر يا ماما سحر يابا يا شيخ بغرادي ابن علي ابو محمد ابو الحق ذاك علياتو وعم ابو منصور علي ابو يا بحيه يا محمد آ پیا بوہیہ آ پیا بوہیہ واہ بڑی حبیب یا حبیب اے شیخ صاحب یا عمو ابو خلیل خلیل یا يا حبيب مدى موعده مكتوف يا عمي بل ما عاطب مدى موعده مكتوف يا عمي بل ما عاطب أبدا ما منه غروب الجرح جرح آمن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 يا با شيخ الخالي يستعنوا وانا شهر الليل اللي قبل المع العشير على هليبو تحرقني الهليب هليبو روح يا خالي نار روح يا خالي نار الوعد ده اللي بيقول مسجد علم الديك علي اللي هو مال ديه شدي داويا و على سلامه نسيج المصرر يا سيدي سلمه يا قائد يا سيدي هند يا سيدي سلطان يا زار يا سيدي هند ولا ولا ولا يا زار يا سيدي سلطان ولا تغير ربنا يريد ربنا يلا بصبره والله بالحب دي وهو والله سنده النوي ولا بالحب دي يغيب عني من جسمي يغيب عني من جسمي ايوه يا لبنى والله سيك من النور بعلينها الحب ده بيبي من حبك اا يا ابو لماع تدعى يا ابو سميحه آه. من حبك اا من حب الحب وألعيبه اللي يخالي الخالي صحبه على عيبه ساعتين يقول الأرض يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا في الساحة مخورين زي العلم بينين تعالى بص وشوف تعالى بص وشوف بص يا ولد انظر على المدسو اي حد يغنور والله ولا بك يا ابو يوسف الساحه منورين ايوا كده الساحه منورين زي العلم باينين زي العلم باينين علي يا بسيحه يا شيخ آه آه آه آه ساعتين يقول الآه باه بأه بأه آه تناول رحمة مسامحة يقول باه بأه بأه آه, آه, آه, آه, آه بيظهر للعباد للعبد عبود أهدي الحب آه ساعتي يقول يا ولا بيسمع النداء من سابع سابع يجيبه من سابع سما يجيبه ساعتي يقول يا حاجه غبي يا غبي اسمع جميع الناس يا غبي يا غبي اسمع جميع الناس يا ابي ابو سحر اسمع جميع يا بيبي يا بيابا انا مغا يا ساس يا يابا يا بايا بايا بايا بايا انا محرم ساسا وانا سعدي ويا حاس تسمع جميع الناس مغاوي الحبيب حبيبه مغاو الحبيب ده حديث على المصطفى ده حديث على المصطفى والله حسين معناه معناه يوم العرض على الله الله اللي تهي عرض على الله هو بيحصر كل محبتي وحبيبه يا با يا بايا يا بايا يا بايا بايا يا با ياشط منكوين با يا با يا با. بالحب يا بايا برما عا يا محب منكوين بالحب يا, با يا عمي يا, يا بل ما عا كان السبب ايه رحت انتبيب لجرا رحت انتبيب لجرا يا وله يا وله لك على عيني منك لله يا طبيب ايها فيصل منك لله يا طبيب وصمت القلب دواء صحرت عيني عيني انا هجت على اللي انا هدف على المراء يا عمي بره ولدت على اللي جاي احترطي يا عيني بعد الحنين عني بعدك وانا عني الله جو الان ده بعد قيامي صلحة ماري جو الان القلب بتجني يا ابو المعاطي <تصفيق> ما ارجو الا <تصفيق> يا مصطفى <بفضل> <القلب الجدنيجي تصفيق> أنا بترجيني انا هشكر مين و حبك عليا أنا يسكن بمني وحبك عليا يا دي وحيه ابل عينين وحيه يا كل سيدي وغالي وحيه ابل عينين عيني وعد وعود لن تنى هلهرب من المكتوب مهما يلوموني ما دام بنحبك يا بنحبك يا ما دام بنحبك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الزهوين الشركة النار ربنا الحمد الرحمة والسعب اخويا حناع واخويا برأيب فرطوح حاج مصطفى العودة واخويا عامر علاء النحبة وخبزينها وحاجي وصفة بطولي الثاني Ha ha ha.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 من بعدك يا بحب يمسح سامعتي أقالياتي على قبر أبوه بيبكي ويقوم يا أخي يا سباح يا أخي يا سباح أخي يا أخي ابن بني ودي يا أجنال هدية بنتي و اخوي اخوي ابن امي و ابويا يا ابني في دييا بنتي و ابويا سبحان الله على روحي يا سيدياني Honey, match me, just be a liar. We're not حد type to فين And Haris and the Arus are still in the mood. I I know I was hoping for you once, but since that day, ولو مر ولا هانك ليه العشر عليهم هانك ليه وحنا نغير من اسم علوم هانك ليه هانك ليه هانك ليه العشر عليهم هانك ليه هدم لي هدم لي وحن غير من اسم علو مالك لي هدم لي هدم لي كنا كلنا بني دي غير نهر مولى لنا لندير كنا كلنا بني دي لنا لندير كل دمرت شي انا شري و امال غيرنا يا مالك Alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim alim, alim كنش عشمنا يوم وبعد فرحنا تبكون ما تنش العيش من تباون وبعد فرحنا تبكون ما تنش عشمنا تباون وبعد فرحنا تبكون فصمت القلب يرحتونا يرحيلهم لا من أي يوم عشرة عليهم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 الصبر طيب يا عيودي على اللي راحوا وبعود الصبر طيب يا عيودي على اللي راحوا وبعود نسي العشرة وهضروني انا من غيره وهعمل بأيه انا بس كما انصحك وتعبت وياكي نعم وانتي ولا انتي هنا شغلكي دنياكي يا نفسي مالك لذالي الشر واخداني يطير طواتك يا نفسي لكن ليس عزي الدوب سوسما في الدنيا ولا قدري ان النفس صفما في الدنيا ولا قدري عم الحاج حامد هشام ان شاء الله يوم أربعة 24 شيخا العسكري ودواعم الإمام الحيدري النبي عم الحاج بكري وحي عمه أبو النفس صتص في الدنيا ولا التدبير وعم الحاج محمد دولي واولاده سمے میں تکھی ہے اور چور کو میں سی ہے اے ڈر میری مر تاکہ میں اونچی سنوں عم <متحدث> الشيخ محمد ابو المعاطي وعم الشيخ عمرو ابو المعاطي وعم انتي سميحه اللي بنسلو صب على انا زغنولو عماره عم الحق السيد عياره لسه مشتقتش اصحى lan main ki ka khauf lan main uthi pe ni se in banaya hai to khairin taaj ارحل الاحب ارحل للغليل ارحل الحزن ارحل للغليل وعد عليل وديع هل يا رب من نصي وعاليني اقدر ما يغليش علم الحظم وعد علينا يا ناس نشرس من نفس الكاس وعد علينا يا ناس نشرس من نفس الكاس لكل كسم شرور والكل واحد كاس لكل كسم شرور والكل واحد كسر راحل الحجر ارحم الاخر فتا والخؤاد والعب راحل بسيد الساعات اللي حضروا نورنا الحب حضر الحب الحف من اول حضر, حضر. سيد الشيخ عمرو ابو المعاطي الريحه الحلوه ابو احمد ابو هيدا منور يا ابو احمد يا رب كل سنه وانت طيب هو عنده اولاد يا حاج حد يا رب عيدك الشيخ مرين حيدر ورحت ايوه ارن ارحم من احي بيته أخر والتربية عليهم إيه إيه. يا دو باللعو طلع تبع الشكر وتربيه وتعليم الحكم اسف يا عليه والمخ غير تدواي انت ديت هو يا رحيلي اللي ماجع بسمه محمد طلعت يا رب ابلنتو هكن الاله بانهم لا يرجعوا يا ولا يا ولا يا ولا شتوا حبوا انزل سفكيري لا تقطعوا عيس الليله اللي ربنا كمل عليه الفرح بخير محمد غنون آسف يا علي والمحاجر تجد معي الكابتن اشرة بالنمر اللي هادر وان شاء الله تمنتاشر ارفعها بكفر والحج محمد القناني اولاد القناني شيخ بكفر اس سي علي جوالي محاجير تدمعي العريس وصل العريس وصل قلبي دايتهو يا رحلي الي نرجع يا لولا حتم الإله بأنهم لن يرجعوا فترحموا انذر فيه الزيار علنا لا تقطع سنة قرأ يا سينا حول حول المطابر طبع ليس الغريب الحج حافظ وشماله وردنا يرحمه ورحمة واسعة ويرحم وموته وموته المسلمين جفته الأمة ان شاء الله يوم الأربع 18 ربع بكفر جبين عند الحج محمد الطماني وأمنه امام بلدنا كابتن اشرف باشا نبر تم انتشار الصحه ودعوه عمال دماغ باب النبي سال غريب وشغلنا وسدنا الغريب بدور حاج رضا ايه يا قلبي دخلنا الحبيب الليش بغاري غريب بالشام في عالي ما ننام قل غري غريب لا حد والقصني I'm salty, salty. I'm eloquent and artistic. I'm salty, salty. I'm ailing Nay sali ghari, ghari beshamewaliya me ni. Aghori ghari, aghori beshamewaliya me ni. Aghori tukra hawa, hawa kahaba basmati hai. Nay sali yatii, ان ال ابي الله الله اي بن علي ويا مهلي العود المنح الخشب الغسيلو على الخشب الغسيلو على, على الاعنا حملونا إلى المسجد والدنيا في إبلته وضعه محمد العنس صنف علي وسنفه مهلا وله وبالإيمان سنفه حملون وصاروا بي بي يا بي حملون وصاروا بي بي يا بي هذا يضروح حولي العريس وعيون بيتي سبوني ما سالوا فيا ولا ولا بعد ما سدتم علي والعون قديما نكون طلاب السود عريس الليلة اخوها محمد زغلول عمارة اللي ربنا يتم عليه الفرح بخير يا رب عطال عوضه هيئ اللعوني قاضي ماكو چول كسو هيئ البشوري جديد وعلى الأعناق أربعة كتابة يا أبو سعد إلى مسجد القرية وصل علي يا حزني يا حمادة صلوح علي صلاة اللي سجود لگا صلاة على الدنيا فيا حزن اماني اماني دينا عقل سبسر بس alwa main na main na badi da te jashma ug husna udar main main main na main main main main عريس الليله يا اللي ربنا يتم عليه الفرح بخير يا محمد اسمع نصيح بالله راحل من اليوم